إذ يغشكم النعاس أمنا منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما اللي يطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وليربط على قلوبكم ويسثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا عبض ربو فوق الأعناق وضرب منهم كل بناء ذلك بأنهم شائ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 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئتين فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.